قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من من يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته إنه عز وجل جواد كريم لكم من خلال هذه الدورة العلمية والتي أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يجعلها نافعة ومفيدة لنا لكم أيها الإخوة في الحاضرين على حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم معنا ونشاشات وفي موقع الإنترنت قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده فأسأل الله تحدثنا عن مقدمات مهمة في فضل العلم الشرعي وقلنا أيضا العلمي وأنه من خلالها بإذن الله عز وجل سنرشد طلاب العلم الشرعي إلى المنهج وإلى بغيتهم وهو أن يكونوا من أهل العلم والله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر رقول وأتوا البيوتة من أبوها للوصول إلى بغيته أيضا تحد النبي صلى الله عليه وسلم وتحد عن طلب العلم الشرعي وذكرنا أن العظم الأعمال التي تقرب بها إلى ربي البناء العلم إن شاء الله سيكون ابتداء من الطالب بإذن الله عز وجل سيوفق لسؤلاء سأتحدث عن موضوع في غاية الأهمية و... له آداب يجب أن... الذين ألفوا في العلم مثل الإمام المالكية أن مفيدا أسماه جامع على طالب العلم أن يراعيها كذلك وهو من أئمة الشافعية ذكر فالأدب من أعظم الأمور التي يجب على والنقول عن أئمة أهل السنة الأدب, الأدب تحلي بها العبد إلى ربه سبحانه وتعسنهم خلقة وقال علينا أحبكم إلي أحسنكم حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقدث النووي رحمه الله تعالى في رحمه الله تعالى أو رضي الله بنهاره إذا الناس مفطرون لماعي حفظه ومكانته هذا القلب موطئا لكل قديسا وتعظيما لماذا لكتابين أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة صالحة في هذه الأخلاق الحميدة مين. قليل الأدب فإن حرمان الله عز وجل له من الخير كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قه القرآن يقول الإمام الشربي من الكتب المهمة التي يجني طالب العلم فيما يتعلق بمقام وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما الوحي على نفسه ي... بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من أراد أن ينظر أيضا إلى أهمية ومكانة التأسي بالأخلاق الحسنة فليتأمل في قول الإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول رحمه الله أدب المرء عنوان سعادته أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه وقلة أدبه علامة على حرمانه وبواره وما استجلبت خيور الدنيا والآخرة أو ما استجلب الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولا استجلبت الشرور بمثل قلة الأدب ثم يقول تأمل إلى ذلك الرجل الذي انحدرت عليه صخرة على الغار الذي كان فيه فتقرب إلى الله عز وجل ببره بأبويه فنجاه الله عز وجل وتأمل إلى ذلك المصلي الذي تأول أن يبقى في صلاته ولا يقطعها لأجل أمه ماذا كانت النتيجة هدمت صومعته وضرب من الناس ورمي بالفاحشة فهذا أيضا دليل على أهمية الأدب الذي يجب أن يتحلى به المسلم فضلا عن طالب العلم ويقول ابن القيم أيضا رحمه الله وتأمل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما طلب منه رضي الله عنه وأرضاه أن يأم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يقول فكان نتيجة هذا الأمر أن قدمه المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأدب من أعظم الأمور التي يستجلب بها خير الدنيا والآخرة بل إنه قال أيضا ابن القيم أكثر من النقل عنه قال أيضا رحمه الله الأدب هو الدين كله الأدب هو الدين كله وكان يقال أربعة يسود بها العبد العلم والأدب والفقه والأمانة الأدب حينما نتحدث عن الأدب فأول ما, فأول ما نتحدث عن الأدب هو أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى كيف يتأدب العبد مع ربه كيف يتأدب العبد مع ربه عز وجل بثلاثة أمور الأمر الأول صيانة معاملته لله أن يشوبها نقيصة فإذا قمت إلى الصلاة فأد الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتمون أصلي إذا التأدب مع الله عز وجل أولا أن يصون معاملته لله أن يشوبها نقيصة الأمر الثاني أن يصون قلبه عن التعلق بغير الله والأمر الثالث أن يصون إرادته أن تتعلق بما يمقتك الله عز وجل عليه فلا تكون إرادتك في عمل السوء ولا تكون إرادتك في تتبع الفواحش ولا تكون إرادتك في تتبع العثرات وإنما تكون فيما يقربك من رب الأرض والسماء إذن ثلاثة أمور من أتى بها فقد أتى بالأدب مع الله عز وجل الأمر الأول أن يصون معاملته لله بما عن, عن أي نقيصة الأمر الثاني أن يصون قلبه عن التعلق بغير الله والثالث أن يصون إرادته عما ينقته الله عز وجل عليه من أعظم الناس أدبا مع الله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأمل إلى هذا الخطاب القرآن العظيم حينما يقول الكريم عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا ماذا استفهام الله عز وجل وهو أعلم سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قال لا قال سبحانك شوف انظر إلى الأدب سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق ثم عظم الله قال إن كنت قلته فقد علمته ثم عظمه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ثم أجله فقال إنك أنت علام الغيوب ثم بين له فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فهذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ماذا قال الذي هو يطعمني إذا مرضت الذي هو يطعمني ويصقين، وإذا مرضت فهو يشفين، لما أتى بالمرض لم ينسبه إلى الله عز وجل وإنما نسبه إلى نفسه. إذا هذا نوع من أنواع الأدب التي يجب أن يراعيها المسلم فضلا عن فضلا عن طالب العلم. الأدب الثاني، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلة إذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله هو من دين الله سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نحرص عليه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك كما يقول القاضي عياض رحمه الله وحتى بعد موته عليه الصلاة والسلام لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدم بين يدي الله ورسوله هذا يشمل في حياته وكذلك بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم فلا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان ولا نقدم كذلك أهواءنا ورغباتنا بل نقدم أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضوان الله عليهم العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أيهما أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه هو أكبر مني وأنا ولدت قبله هو أكبر مني وأنا ولدت قبله يقول بعض الصحابة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بأظفارهم خشية من إذاء النبي عليه الصلاة والسلام هذه النماذج العظيمة تستوجب منا وخاصة طلبة العلم أن يكونوا من أعظم الناس تعظيما لمحمد صلى الله عليه وسلم الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما وينحني أمام تلاميذه رحمه الله تعالى حتى يشفق عليه فلما كلموه قال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم قالوا ماذا رأيت رحمك الله قال رأيت محمد بن المنكدر إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما حتى نرحمه من شدة بكائه الآن كم مرة نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة وحياته ومع ذلك لا نجد في قلوبنا وفي أنفسنا ذلك التأثير فنسأل الله أن يرحمنا برحمته عز وجل والإمام مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يذهب إلى مجلس الذكر فإنه رضي الله عنه وأرضاه يتبخر ويغتسل ويتبخر ويلبس أحسن الثياب وأحسن ما لديه من عمائم ثم يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بدأوا في ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالخشوع والخشية تعلوهم جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة الإمام سعيد بن المسيب كان في فراشه من مرض عظيم أصابه فأتاه آت فسأله عن حديث فقام رحمه الله تعالى وجلس على فراشه فقالوا لو لم تتعن يا إمام قال أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مفتجع على فراشي يعني إذا كان هذا تعظيمهم في السماع وتعظيمهم في الحديث إذن كيف كان تعظيمهم في العمل بهدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم طبعا كيف نتقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدى مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون بأمور بطاعته فيما أمر واشتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم من, عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه إذن هذا هو ما يتعلق بالأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الأدب مع العلماء وهناك أيضا الأدب مع الناس كيف تتأدب مع الناس؟ طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين الدين المعاملة أن يعامل الناس بحسب أقدارهم فمعاملة الإنسان لوالديه تختلف عن غيرهما ومعاملته لشيخه تختلف عن غيره وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن من إن من إجلال الله إجلال الشيبة المسلم هناك قاعدة يحسن بطلاب العلم أن يتنبهوا لها في تعاملهم مع الخلق جميعا وهي من الأمور التي أوصى بها الإمام الشافعي رحمه الله لتلميذه يونس قال له يا يونس يا يونس الانقباض عن الناس يكسب عداوتهم إذا لم تختلط بالناس فإنهم يعادونك لأنهم يبدأون في التحليل والكبر و... ويذكرون أمور أخرى عنك فتبدأ عداوتهم. قال الانقباط عن الناس يكسب عداوتهم والانبساط إليهم أو الانبساط إليهم يجلب إيش قرناء السوء. فكن بين الانقباط والانبساط. مقولة رائعة. وحكمة بديعة وما يؤتى الحكمة فقد أُتي خيرا كثيرة أعيد كلمة أو وصية الإمام الشافعي رحمه الله ليونس لتلميذه يونس قال يا يونس الانقباض عن الناس يكسب عداوتهم والانبساط إليهم يجلب قرناء السوء فكن بين الانقباض وبين الانبساط والوسط في جميع أمور المسلم جيد الوسط في الاعتقاد الوسط في التعامل الإمام السيوطي رحمه الله له رسالة نفيسة اسمها الجواب الذي انضبط الجواب الذي انضبط في لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى وخير الأمور وخير الأمور الوسط سنذكر لكم جملة الأداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها كثيرة لكن سنذكر جملة منها نذكر بها ومن أراد أن يتوسع فكتب الأدب بشكل عام متوافرة وكذلك كتب أدب الطلب خاصة لا بد من الحديث عن هذه القضايا أول ما يؤكد على طالب العلم في الآداب هو الإخلاص لله عز وجل العلم الذي تتعلمه إما أن يكون لك أو يكون وبالا عليك تتعلم وتسهر وتعلم وتدعو وتبذل هذا العلم للناس جميعا لكنه إذا لم يكن لله فيكون وباءا على صاحبه ولهذا سنذكر عدة مسائل في غاية الأهمية تتعلق بجانب أو بأدب الإخلاص أول هذه المسائل ما معنى الإخلاص؟ ما معنى؟ الإخلاص هو إفراد الله عز وجل في الطاعة بالقصد باختصار هو إفراد الله عز وجل في الطاعة بالقصد في الطاعة في الصلاة في العبادة في العلم في جميع أن يكون قصدك بها وجه الله عز وجل وألا يكون لك فيها حظ من حظوظ الدنيا هذا هو معنى الإخلاص والإخلاص هو ركن ركين في قبول أي عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى يقول القاضي عياذ رحمه الله إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا قالوا كيف يكون خالصا صوابا قال خالصا يبتغى به وجه الله وصوابا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل عمل يقال أي عمل لا يقبل إلا بركنين الإخلاص والمتابعة أو الخالص والصواب الذي ذكره القاضي عياذ رحمه الله تعالى ما الدليل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشركوا بعبادة ربه أحدا. وأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك وذلك دين القيمة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم ماذا تكتنف هذه القلوب من عمل خالص لله سبحانه وتعالى فهذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم الذي تعرفونه جميعا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات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 ينبغي, ينبغي لمن ألف كتابا أو تحدث مع طلبة العلم أن يذكرهم بحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه بل إن بعض العلماء قال حديث عمر ثلث الإسلام يعني ثلث الإسلام في هذا الحديث لأن أي عمل لا يقبل إلا بأن يكون ينوي به صاحبه وجه الله عز وجل والدار الآخرة يقول الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله وهذه فائدة نفيسة. قال حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة. الأعمال على نوعين: أعمال ظاهرة وعمال باطنة. ميزان الأعمال الباطنة هو في حديث عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور التي تحدث عنها العلماء قول الإمام سفيان رحمه الله. قال لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل عند الله عز وجل من طلب العلم لمن حسنت لمن حسنت نيته فيجب على طالب العلم أن يتحرى هذا الأمر حتى يكون له أثر في حياته لأن الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم العلم ليس بكثرة الرواية وكثرة الحديث وإنما بما يقع في قلب صاحبه. ولهذا كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم من علم لا ينفع. ورد في الحديث وهذا يؤكد على أهمية أن نذكر بعضنا بعضا دائما بقضية الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أولهم رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال جاهدت في سبيلك وقاتلت حتى استشهدت فقال الله عز وجل كذبت بل قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم أو في رواية حتى يكب على وجهه في نار جهنم ثم يؤتى برجل قرأ تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها قال فما عملت بها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيقول الله كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم ثم يؤتى برجل قد وسع الله عليه من صنوف الأموال كلها فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها قال فما عملت بها قال لم أبق بابا من أبواب الخير تحبه إلا بذلت المال فيه فيقول الله كذبت بل, بل فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم هذا الحديث يجب أن يكون بين عيني طالب العلم في كل حركاته في كل سكناته حتى لا يكون هذا العلم وبالا عليه وبدلا من أن يقدمه إلى الجنة يكون تقدمة له إلى نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى والعياذ بالله ولهذا كان الإمام أو كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث يبكي بكاء عظيما حتى يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه طيب هل معنى هذا أن الإنسان يبدأ في القلق ويبدأ في الخوف هو لا بد أن يقلق ولا بد أن يخاف ولا بد أن يعمل لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون سببا في أن يصرفه عن طلب العلم وهذا من الأمور التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس أن مما يلبس الشيطان على ابن آدم يقول له إن دخلت في طلب العلم فستلقى في نار جهنم فابتعب عنه فقال لا يلبس عليه الشيطان ولكن ليستعم بالله عز وجل ويطلب العلم في مضانه حتى يصل إلى بغيته وإلى غايته أيضا من المسائل التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالإخلاص طيب إذا كان الإخلاص بهذه الأهمية كيف أكون مخلصا لله عز وجل في عملي وهذا سؤال في غاية الأهمية لأن لا بد من الإخلاص طيب ما الميزان الذي أعرف أنني مخلص لله عز وجل في العمل يقول الإمام أحمد رحمه الله لا مثل للعلم لمن حسنت نيته قال قيل له وكيف تحسن النية قال أن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس إذن هذا هو الميزان تطلب العلم لله أن تقصد بطلبك وجه الله وأن تقصد رفع الجهل عن نفسك وهذا ما ذكره القاضي عيضة والفضيل عفوا الفضيل بن عياض قال إنني أطلب العلم لأجل نفسي لأرفع الجهلة لارفع الجهلة عن نفسي فطلب العلم معيار الإخلاص فيه أن يقصد به العبد وجه الله وأن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن وعن المسلمين أيضا من القضايا التي يعني يهم الحديث عنها في ما يتعلق بالإخلاص هو ثمرة الإخلاص طيب ما الثمرة الثمرة ما ذكره الإمام محمد بن واسع رحمه الله وهذه يدونوها وسجلوها وانقشوها في قلوبكم وأذهانكم يقول إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد عليه إذا أقبل العبد على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه وهذا الأمر هو مما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أيضا يقول بعض الصالحين ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وفصل تأمل إلى بعض الأئمة الإمام النووي رحمه الله يموت من يعني مئات السنين بيننا وبينه ولا يزال كتابه رياض الصالحين في كل مسجد يذكره الناس ويتدعون لصاحبه ويطلبون الله عز وجل أن يرحمه لماذا لا بد أن هناك نية طيبه عمل صالح تقدم به إلى الله عز وجل فما كان لله دام واتصل ولو بعد سنين وما كان لغير الله انقطع وانفصل ولو بعد أيام فلهذا أعظم ما يرفع طالب العلم أن يقصد بعلمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة الصفة الثانية هو العمل بالعلم هل يجدر بمن قرأ القرآن وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بذيء اللسان هل يجدر بمن كان في قلبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون قليل العمل إن العالم يجب أن يكون أول ما يبدأ به هو أن يعمل بهذا العلم الذي يتقرب إلى الله عز وجل به كانت أم سفيان تأتي بابنها وتقول يا بني اذهب فاطلب الحديث وأعولك بمغزلي أنا سأتعب من أجل أن تطلب العلم ولكن انظر فيما بعد فإن رأيت أن هذا العلم يقربك إلى الله وإلا فاتركه فإن غيره أولا بك منه إذا من الأمور العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يراعيها أن يكون عاملا عاملا بعلمه في الحديث الصحيح أن أول يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه تندلق أقتاب أمعائه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا فيقال له يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وأنهى عن المنكر وآتيه والعلماء يقولون العلم يهتف بالعمل فإن أجابه فإن أجابه وإلا وإلا ارتحل الإمام أحمد رحمه الله كان ينصح تلاميذه ويقول ما قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة حتى لا يكون حجة الله عز وجل علي يوم القيامة هذا كان من فقههم رضي الله عنهم الأبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول وهو يتحدث عن أهمية العمل بالعلم يقول أخشى ما أخشى أن يقال يوم القيامة أجهلت أم علمت فأقول بل علمت يقول فلا يبقى في كتاب الله آية إلا وتسألني ماذا عملت بها يوم القيامة فتسألني الآمرة بماذا أتمرت؟ وتسألني الزاجرة بماذا ازدجرت ثم قال اللهم إني أعوذ بك من علم من علم لا ينفع الصفه التي تليها التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها هو الدعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى الله من أعظم القروبات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل الله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين يقول الحسن البصري رحمه الله المناسب الحسن البصري حبذ لو أحد يجمع وصاياه ونصائحه وحكمه فقد كان ممن أوتي الحكمة كانت ثم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا استمعت إليه تقول من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة وقيل ما زال الحسن يتحر الحكمة حتى أوتيها لما تلى هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خيرة الله من خلقه عمل صالحا ودع الناس إليه وقال وقال إنني من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك يقول بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية ف وهنا أيضا كان من ضمن الأسئلة التي يكثر الحديث عنها أيهما أقدم العلم أم الدعوة إلى الله لا شك الجواب تقدم ماذا العلم، لكن ليس معنى أن تقدم العلم ألا, ألا تدعو إلى الله عز وجل أي علم تعلمته ادعو الآخرين إليه الذي ينهى عنه طالب العلم هو أن يتحدث أو أن يفتي بغير علم كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى من الأمور أيضا ومن الصفات هذه الصفة رقم كم الرابعة الصفة الرابعة بالمناسبة الصفات السابقة المتقدمة تحدث عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة الأصول الثلاثة قال اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلم تعلم أربع مسائل العلم والعمل به والدعوة إليه الصبر على الأذى فيه ثم تلا قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى وهو الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة التبوكية إن مدار الكمال البشري على هذه الأمور الأربعة على العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه الصبر نحن وضعناه لكم من ضمن القواعد التي يجب على طالب العلم أن يراعيها الصفة الرابعة هنا ترك الذنوب الصفة الخامسة ترك الذنوب من أسوأ الأمور أن يكون طالب العلم مقترفا للمعاصي والذنوب لأن الذنوب والمعاصي تميت القلوب خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى وصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى الذنوب تتراكم على قلب صاحبها حتى كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولا يزال الإنسان بالذنوب والمعاصي يتابعها حتى تصده عن هذا العلم الشرعي يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا قال ومما يعاقب الله عز وجل عليه بالذنوب والمعاصي حرمان العلم كما قال سبحانه وتعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله, فزادهم الله مرضا فالذنوب والمعاصي يحرم بها صاحبها من العلم وكما قال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال علم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي إذا رأيت العالم ورأيت حافظ القرآن فعلم أن ذنوبه أقل من غيره لأن الله عز وجل لن يستودع دينه في قلب مظلم بالذنوب والمعاصي من أظلم قلبه بالذنوب والمعاصي فلن ينير القرآن في قلبه ولن ينير في حياته ولن يكون لكلامه أثر ولا لقوله أثر ونسأل الله عز وجل بمنه وكرم السلامة والعافية. أيضا من الصفات وهي الصفه السادسة صيانة العلم العلم منحة إلهية من الله عز وجل تفضل بها عليك من بين كثير من البشر إذا لا بد أن تعرف هذا هذه النعمة. وأن تعرف قدرها وأن تحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت قدرك عند الناس ليس في ذاتك وإنما فيما تحمله من علم فيجب عليك أن تصون العلم وصيانتك للعلم هو من شعائر الله التي قال الله عز وجل عنها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقول أحد العلماء دخلت على حماد بن سلمة وكان جالسا في منزله، في منزله وكان فقيرا رحمه الله يجلس على حصير وقريبا منه ماء ليتوضأ به ومصحفه وكتبه فدخل عليه رسول محمد بن سليمان الوالي، فكتب له رسالة يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة. فقد طرأ لي أمر فأتني من أجل أن أسألك عنه. فقال بالصفحة، وقال إلى محمد بن سليمان: مساك الله بما مس به أولياءه وأهل طاعته. فقد رأينا العلماء فقد رأينا العلماء والناس يأتون إليهم وهم لا يأتون إلى الناس. فإن عنا لك أمر فأتنا فسال عنه وإذا أتيتني فلا تأتني بخيلك ورجلك. فلا أنصح لك ولا لنفسي والسلام أتى محمد بن سليمان فقرع الباب ودخل وجلس بين يديه فقال له رحمه الله تعالى يا إمام ما لي إذا وقفت بين يديك ارتعدت خوفا منك فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد بعلم، وإذا أراد أن يكنز بعلمه الكنوز، هاب من كل شيء، فهذا نوع من الصيانة العلم ومعرفة فضله، وكما قال الأول، ولو أن أهل العلم أو كما قال يقولون لي فيك انقباض وإنما رأى رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناهم مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي مطمع صيرته لي سلما به غرسا وأذنيه جلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما أر الناس من دانهم وهنا عندهم ومن أكرمت عزة نفسي ومن أكرمت عزة أكرمة هذا هذه بعض الآداب التي كنا نتمنى أن نتحدث عنها كثيرا لكن لعلنا بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة أن نتحدث عن جملة أخرى من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها نأخذ الآن بعض الأسئلة لأن حتى لا يعاتبنا إخواننا بسبب عدم السؤال أو عدم الإجابة على أسئلتهم السائل الأول العلياني من السعودية يقول يا شيخنا أحسن الله إليك تحدث عن التأدب مع العلماء بارك الله فيك بصورة أوسع لعلنا إن شاء الله اللقاء القادم سنتحدث عن نماذج من هذا وكيف يكون التأدب مع العلماء الأخ والاخت إيمان من السعودية تقول ما هو الميزان الذي أعرف به ماذا تحقق الإخلاص لدي طبعا الأخوة إذا كان في اتصالات هاتفية نستقبلها ما هو الميزان الذي أعرف به مدى تحقق الإخلاص لدي؟ ذكرنا أن الإخلاص يعرف بأمرين أن يقصد به وجه الله وأن يقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين أيضا الأخ كريم من العراق يقول ما هي أهم الكتب التي يهتم بها طالب العلم خاصة وبأي منها يبتدي إن شاء الله من ضمن القواعد التي سنتحدث عنها قاعدة التدرج في طلب العلم سنتحدث كيف تتدرج في قراءة الكتب في العقيدة في الفقه في التفسير في الحديث وهكذا إن شاء الله حتى لا نعيد الكرام إن شاء الله نتحدث عنه في المستقبل الأخت أماني من الأردن كتمان العلم حرام ولكن بعد فعل الخير تأتي الوسوسة بالرياء كيف نتخلص من ذلك نتخلص من ذلك كما ذكر العلماء ألا يلتفت المسلم إلى هذه الوسوسة نحن مسلم يجب عليها أن يحذر وأن, يكون وأن يريد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة لكن أيضا في الوقت ذاته في الوقت ذاته أيضا لا يكون هذا الأمر من المداخل التي للشيطان عليه حتى تصرفه عن طلب العلم أيضا سؤال من الأخ هشام من السعودية كيف يخلص في طلب العلم أجبنا عليها الأخت فاتن من السعودية جزاكم الله الخير وأنت كذلك الأخ هشام من كندا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي المراجع المقترحة لطالب العلم في أدب الطلب أدب الطلب كثيرة كتب أدب الطلب من أهم الكتب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ومنها كذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ومنها كذلك أدب الإملاء والأدب المملي والمستملي للسمعاني رحمه الله تعالى أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي وغيرها من الكتب إن شاء الله أن نذكرها لكم أيضا في لقاءات قادمة فضل يا شيخ شكرا. في سؤال هنا في الاستوديو شيخ أحسن الله إليك هل الإخبار بالعمل الصالح أه. يعتبر منافل الإخلاص التحدث بالعمل الصالح إذا كان هذا التحدث من أجل إظهاره للآخرين فلا شك أن هذا ينافي الإخلاص والإخلاص نحن بسبب ضيق الوقت لم نتحدث عن كل ما فيه لكن الإخلاص من الأمور التي كان السلف يهتمون ويعانون منها يقول أحدهم لازلت عشرين عاما وعاءوا جاهدوا نيتي حتى استقرت لي أما فإذا كان يتحدث من أجل أن يخبر الآخرين يعني يصلي في الليل ثم يأتي يقول لقد قمت بالصلاة في كذا وكذا فهذا ينافي الإخلاص وإن كان يريد أن يحفز الآخرين في العمل فهذا لا بأس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف ألف درهم مثل إذا الشخص يتحدث بنعمة الله طيب نعم الأخ والأخت وفاة من مصر تقول في ما أفضل طرق الاستفادة من الوقت واستثماره مع الشعور دوما بضيق الوقت إن شاء الله من ضمن القواعد حتى لا نكرر من ضمن القواعد التي ستأتي قاعدة مستقلة هي المحافظة على الوقت الأخت الأخت جليلة من السعودية كيف نميز بين العلم الذي فيه إخلاص أو ربما يلتمس أن يكون العلم لله أو لغير الله بما سبق الحديث عنه؟ طبعا الأسئلة حتى لا يعاتبوننا الذي الأسئلة التي تمت الإجابة عنها يعني لا نكرر الأخت زهرة من المغرب تقول السلام عليكم هل فرحت الطالب بطلبه للعلم ذهب السؤال هل فرحة الطالب بطلب إلى العلم تقلل من إخلاصه؟ لا طبعا بل يعني هذه الفرحة قد تكون من اللذة ونحن تحدثنا عن الإمام أبو عبيد القاسم السلام أنه رح... طيب نأخذ اتصال من الجزائر من؟ تفضل أخي عبد الكريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك يا شيخ أحسن الله إليك وإليك يا أخي عبد الكريم يا شيخ لدي السؤال بس باختصار أخي عبد الكريم هل يوجد يا شيخ علوم دنيوية يجب على المسلم تعلمها طيب نجيبك إن شاء الله العلوم كما تقدم أن العلم على قسمين العلم الشرعي على قسمين هناك منهما هو فرض عين وهناك منهما هو فرض كفائة بقية العلوم الدنيوية التي يعمل فيها الناس، مثلا علم الفيزياء، علم الكيمياء، هذه من فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي يسقط الإثم عن الأمة. يجب على الأمة أن يكون فيهم من يعني من يكون في الفيزياء وفي الكيمياء وفي المجالات المختلفة حتى لا يكون ضعف أو يعني ضعف للأمة من قبل هذا الأمر. وإذا أراد وإذا طلب العبد الأي علم من علوم الدنيا وأراد به وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بهذه النية درجات وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى لهذا إخوانا أحيانا كثيرا يأتيني السؤال يا شيخ أنا في كلية الهندسة أريد أن أتركها وأن آتي إلى العلم الشرعي فأقول كيف أنت متفوق قل نعم قل إذن يعني تخرج من الهندسة وطلب العلم الشرعي الحمد لله هناك إن شاء الله متسع من الوقت للإنسان أن يحصل فيه العلم فيجمع يجمع بين بين الأمرين طيب نأخذ سؤال طيب لا خ أحمد من السعودية تفضل أخي أحمد تفضل أخي أحمد السلام عليكم سلام ورحمة الله لك فتنة الشيخ بارك الله فيك أخي الكريم هذا فضلت الشيخ تفضل يا حبيبي حياك الله أهلا وسهلا بس والله في واحد الحين اختلف مع زوجته هو إذا كان السؤال خارج الموضوع فنعتذر لك لضيق الوقت طيب نأخذ سؤال طبعا لو فتحنا مجال الإجابة على خ... ما... أنا لن نفي الإخوة طيب هنا الأخت أو طالبة علم من قطر يا شيخ هل أدع كل الكتب أتفرق فقط لحفظ القرآن إن شاء الله سيأتي معنا أن أول بماذا يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ القرآن لأنهم يقولون من يقول الإمام الشافعي رحمه الله من حفظ القرآن من حفظ القرآن عظمت قيمته طبعاً الإخوان يحدثون الأسئلة باستمرار فيتعود الصفحة طيب أرجو طريقة الاخت جواهر من السعودية أرجو طريقة توضيح طريقة الحفظ أيضاً لدينا إن شاء الله من القواعد قاعدة بعنوان حفظ العلم وسنتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله أي تفضل ناخذ تفضل حبيبي. خذ المنكرم شيخ إذا تعلم الشخص العلم لإشتراط مثلا جامعة دخول جامعة أو حفظ القرآن لدخول وظيفة فهل يحصل له شيء أو شيء؟ إذا؟ إذا تعلم سؤال. العلم أو حفظ إيه؟ القرآن إشتراط مثلا جامعة للدخول فيها أو وظيفة يشترطون حفظ القرآن؟ أرثأ معك شوي يعني يحفظ القرآن في كلية من أجل أن يقبل فيه هنا يأتي قضية يعني الإنسان إذا كان والله هو لاير لن يحفظ إلا لهذه النية إذا كانت نيته في الأساس نية سليمة هو يريد أن يدخل في هذه الجامعة في العلم الشرعي ويكتسب فه... فهذه تبع لنيته الطيبة إن شاء الله في البداية وهو يحسن نيته في هذا الأمر أما إذا كان قد أنشأ نية من البداية وهو يريد بها غير وجه الله عز وجل فتكون وبالا عليه الإمام بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم الحكم يقول دخول الرياء على العمل على أقسام فإن كان من أصله الرياء هو من أصل العمل فهذا لا شك أنه يعني يبطل عمل صاحبه الأمر الثاني أن يشاركه في أصله فإن شاركه في أصله فهو يبطل كذلك الأمر الثالث أن يكون خاطرا ويدفعه فهذا لا يضره إن شاء الله الأمر الرابع أن يكون أصل العمل لله ثم تكون يعني يدخل الرياء فيما بعد فهذا يؤجر على نيته في الأساس ويؤثم على بقية عمله وينقص من العجر بقدر ما عمل. طيب سؤال أخير كان عن كتاب حليل الطالب العلم الشيخ بكر أبو زيد هو من الكتب المهمة أيضا في طلب العلم كذلك كتاب تعليم المتعلم طرق التعلم للإمام الزرنوجي كان العلماء لاهتمامهم. بهذا الموضوع الذي نطرح وهو أدب الطلب يفردون كتبا تدرس في المساجد وكان من بينها تعليم المتعلم طرق التعلم للإمام الزرنوجي رحمه الله أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Taghmini tanala halar ruh taghmini kay shi